إن له أبا شيخا كبيرا فقذ أحدنا مكانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقذ أحدنا إنا نراك من المحسنين إنا نراك من